يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما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 لبيك لا شريك لك لبيك إن المتأمل في سورة الحج يعلم يقينا بأن الحج جاء لتحقيق مقصد عظيم ألا وهو التوحيد ولذلك تأمل في سورة الحج ترى أن هذا المعنى مبثوث في هذه السورة فعندما قال الله سبحانه وتعالى بعد أن تكلم عن خلق الإنسان قال بعد ذلك ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ثم أيضا تأمل عندما تكلم الله سبحانه وتعالى في الآيات التي تكلمت عن الحج قال الله سبحانه وتعالى في وسطها قال حنفا لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق وأيضا في آخر السورة بعد أن تكلم الله سبحانه وتعالى عن بعض آياته الكونية قال ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العي الكبير وأيضا تأمل في آخر السورة عندما ضرب الله مثلا ليبين حقيقة التوحيد قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب المقصود بأن هذه السورة جاءت في موضوعها العام وفي شخصيتها العامة تقرر مبدأ التوحيد لنعلم يقينا بأن هذا الفرض وهذا الركن الخامس من أركان الإسلام أعظم سر فيه هو تحقيق التوحيد لله عز وجل